لقد راى من آ ي ا ت ربه ا ل ك ب ر ى أ ف ر أ ي ت م اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزا